موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال الخير يقدم لكم القارئ الشبل الحسن عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الخبز إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من يؤفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يا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 وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ إن 126. إنه لحق مثل ما أنكم